وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَاجْرْهُ حَتَّى يَصْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَامُوا لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مَعَهُ الْمَسْلِحَ الْحَرَامَ فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإي يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وَلَا ذِمَّةٍ يُرْجُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَنْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلَّا وَلَا ذِمَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُع فَإِنَّكَ أَبُوَاقَ الصَّلَاةِ وَالتَّوَّذِّكَةِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ ثُوَائِمًا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال لقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب بَايْنَكُمْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم تفروا في سبيل الله فقالتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفروا يعذبكم عذابا أليما ويسدد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير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 ومنهم من يقول أضل ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لا محيطة بالكافرين إن تسبك حسنة تسئهم وإن تسبك مصيبة يقول قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَلَا اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عيده أو بعيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ كُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ مُحَمَّدًا بما لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ يتو خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصير ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنا صدقنا ولنكونا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 فقل نار وجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا وَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ مَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رغوا بأن يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا ومعه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستوفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم غنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فمنهم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَآلَاءِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۗ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً وَمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۗ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم